بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل موضع عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملا وترى الناس سكا وما هم ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فانه يضل فأنه يُظِلُّه ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم, فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقة ثم من علقة ثم من مغة مخلقة وغير مخلقة لمبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجر مسمى ثم نخرجكم قفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرضا العمو لكي, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وتور الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت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 ثاني يعرضه ليذل عن سبيل الله له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي يوم القيامة عذاب الحريق ذلك لما قدمت يداك وان الله ليس بوالان للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير يطمئن به فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة من قلب علا وبه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو البصان المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن هو الرهو أقرب من نفعه لبئس المولى ولا العشير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 وَكَثِيرٌ من الناس وكثيرٌ حق عليه العذاب ومن يُهِنِ الله فما لَهُ من مكرم إِنَّ الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار, كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب تفروا لهم من من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم البلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا, أعيدوا فيها وذوقوا فيها عذاب الحريق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري من تحتها الانهار ويحلون فيها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء الى الطير من القول وهدوء الى صراط حميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سبأ أن العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.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 وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير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 I'm الذين اذا ذكر الله وجدت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم وصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاة ومما وزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجدت جنوبها فكلوا منها فكلوا منها و اطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينابر التقوى من منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور قذنا الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعوهم ببعض لهدمت صوامع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 وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقُلْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَأْتُ لِيَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَيْفَ لِمَنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَائِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَعْيُنٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ هُمْ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ لَكَلْحَسَنَةٍ مِمَّا تَعِدُونَ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 وما أغسلناه من قبل قمبوصوره من ولا نبي إلا إلى تمنى إلا إلى تمنى ألق الشيطان في نيته فياسخ الله من الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلق الشيطان فينذى الذين في قلوبهم غضب والقاسيه قلوبهم وإن الضار من له شيطان بعيد وبأعلم الذين أودوا العلم أنه لحق من الربك فيؤمن به فيؤمن به فتخبت له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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا رُغِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غفور ذلك بِأَنَّ اللَّهَ بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن من دونه هو وانما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله انزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخّر لكم ما في الأرض والفلكة تجري في البحر بأمره ويُمسك السماء أنت على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس رَبُّ الرحمٍ وهو الذي أحبكم ثم يُنيركم ثم يُحييكم إن الإنسان لكفر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 يا ايها الذين امنوا ارجعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وجدبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج بِالَّهِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ واعتصموا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ